أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائن يقول هناك من ينسب إلى الشيخ محمد بن رحمه الله أنه تراجع عن تكفير من ينحي الشريعة فهل هذا صحيح؟ هذا من الكذب والافتراء على المسلمين وعلى العلماء المسلمين الشيخ ما تراجع واللي قال حق ما هو باطل حتى يتراجع عنه معفوذ من كتاب الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم والشيخ ما هو بالإنسان المستعجل رحمه الله أنا خابرها عرفه كان تريات وما يستعجل في الأجوبة ويدرسها ما يصدر فتوى إلا بعد أن يتثبت فيه رحمه الله نعم أحسن الله صاحب الفضيلة ويقول في تثمة سؤاله وهناك من ينسب هذا التراجع عن تكفير من ينخي الشريعة إلى فضيلتكم نبرأ إلى الله من ذلك نحن لا نتراجع عن تكفير من كفره الله ورسوله وإن كذبوا علينا فحسابهم على الله نعم أسأل الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائل ألحى في عرض سؤاله ويقول أني أعرف بعض الطلبة إذا جاءت الإجازة مسافرون إلى أنا خابر أن فيه مرضي أهل الآن فيه مرضي أهل الآن يريدون أنه ما يكفر حد يقولون ما دام إن الإيمان في القلب فلو عمل مهما عمل ما يكفر حتى لو استهز بالقرآن يقولون ما يكفر ولو وقع على القرآن والقاف المزبلة ما يكفر ما دام في قلبه إيمان هذا مذهب المرجعة فعلى هذا ما فعله المريكان ما يذمون عليه على مذهب المرجعة لا حول ولا صوت إلا بالله نعم